بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار التي العين على الأرض يخبروه تعرف في وجوهه النظر النعيم يسقض للرحيم المخطوط نتابه منه وفي ذلك فليتنافذ متنافذه وتنافذه بالآن والإسلام عوض الطبيب الصبيب والمبار لآيات الدكتين وتلاوى للدهور عمية الحكرة علينا ذلكم العنق الغراري الإزاعي طبيل برطان عشبي راه الضاماني الضالب التحدي لزارة للجزون العربي والموقف بالظاهرة لنرى الله له في التوطيق و لنا و لكم في مصر في فليتفضل <تصفيق> طب انا الشيطان الريمسم الله الرحمن الرحيم halo gotdoss na ล determinي اناIS انا انا اناIS اناسا يJuliaBان في فتح Turbo الله يبارك فيه. والصلاة والسلام. يا دارك الله الله الله الله الله راضي راضي هو خالص راضي راضي قول قول نعم نعم لا. نعم عظيم. نعم <صفيقي> <submarine> نعم اذا نجيب اسمه ثاني والله نعم نعم نعم <صفيق> <يتبرط الاشتراكي> نعم الله الله الله عليه. <تصفيق> يا, يا جميل او او الله. الله. <تصفيق> علمك يا طيب فيه, فيه. صلاة النبى. طيب عليك. صلاة النبى. صلاة النبى. الله. بسم الله وحنا وحيد. من يا رب? بسم الله وحنا بله yeah. yeah. لا ديري <تصفيق> بسم الله يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم, <تصفيق> الرحيم بسم الله الله عادي <تضحك> <تضحك> <آه> والله عشان الكلام الله يبارك الله يا رب, يا رب. اللي الله <تصفيق> الله <لله اللحم تصفيق> الله <لله اللحم> <تصفيق> <تصفيق> انت الله لله. <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله مالك الوحيد انا انا قل <متشفت> الله الله الله الله يا رب <متشفت> <متشفت> <متشفت> <متشفت> <متشفت> مر بخاطره <GO> عليك يا صلاة النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صل على النبي. صلاة النبي. صلى الله. عليه وسلم في نَبْعَةٌ مُسْتَرَدِّينَ. الله يحفظك. الله الله يحفظك. الله الله يحفظك. الله يحفظك. الله الله يحفظك. الله الله اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم تمام يا صلاة النبي نعم يا عم حاجة صلاة النبي صلاة النبي <تصفيق> والله والله انتات يا حضر والله العزاء عليه يجيب والله العزاء عليه تجد رجح الحديثة في شوح النبي وآل لجيه قرار كان يفضل لآل بسلاك دافل عليه القبيل الى حبيب وجه النبي السبيل من تحدث مني صباح ونفعل نبيه على